سبق أن ذكرنا أن الحديث ينقسم إلى متواتر وإلى أحاد وهذا التقسيم طبعا على رأي الأصوليين ومتاخري المحدثين وإلا فهو ليس من مباحث المتواتر ليس من مباحث علم الحديث ثم قسمنا المتواتر إلى نفسي وإلى معنوي وزاد الشاطبي نوعا ثالثا وهو الشبيه بالمعنى وهذا التقسيم من حيث الطرق ام من حيث الوصول من حيث وصل الى هذا من حيث اما من حيث الطرق لا يبحث فيه لانه جاوز القنطره واضح واليوم عندنا الأحد والأحد اما ان يكون غريبا وإما ان يكون عزيزا وإما ان يكون مشهورا او قل اما ان يكون مشهورا مستفيضا وإما ان يكون عزيزا وإما ان يكون غريبا قدم او اخر وصح ان قدم او اخر كما قال المرشد معي اذا تكلمنا سابقا على تعريف التواتر او المتواتر وعلى من حيث اللغه ومن حيث الاصطلاح وعلى شروطه وانواعه ومن حيث ايش التقسيم اللفظي والمعنوي ولكن لا من حيث الطرق لا بد من هذا التنبيه لأن المتواتر ليس له أقسام من حيث الطرق واليوم كلامنا على ماذا على الآحاد على تعريف الآحاد وأقسامه من حيث الطرق ومن حيث الحكم على كل نوع الآحاد تعريفه والكلام عليه من حيث إيش؟ طرقه ومن حيث أقسامه من حيث طرقه ومن حيث أقسامه طيب ما معنى خبر احد في لغة العرب خبر الاحد الاحد لغة هو الاحد إفهم جيدا جمع أحد أي بمعنى الواحد احد جمع ايش احد أي بمعنى ايش بمعنى الواحد فتكون همزه احد مبدله عن ماذا من واو احسنت مبدله من واو تكون همزه احد مبدله ايش من واو يعني مبدله من واحد مبدله من واحد فاصله ايش اصله واحده واحده وأصل واحد كيف واسر واحد؟ واحد واحد واحد. أصل واحد؟ لا أحد أحد. أحد بهمزتين بهمزتين. فنقول أبدلة الثانية ألفاً أبدلة الثانية ألف لأجل ماذا؟ لأجل التخفيف. قالوا مثل آدم مثل آدم آدم فأبديلت إيش؟ ما الذي أبديلت؟ الأولى أولى الثانية؟ <تصفيق> ثانية أبديلت <تصفيق> ثانية ليس الاولى أبديلت ثانية الفا تخفيفا أي لأجل التخفيف إذن هذا على القول بأنها بينما يرى بعض العلماء كما جاء في العباب الزاخر في اللغة أنه سئلة أبو العباس أبو العباس هذا ثعلب ثعلب هذا إيمان في اللغة سئلة هل احد جمع احد الاحاد الاحاد هل هي جمع احد ما رايكم احد جمع احد فقال معاذ الله معاذ الله ليس للاحد جمع معاذ الله ليس للاحد ايش للاحد جمع ولكن ان جعلته جمع الواحد فهذا محتمل فهو محتمل يكون ممكن كشاهد وأشهاد هذا محتمل ولا؟ لا؟ يمكن وقال بعضهم وهذا قول يعني حكية ولكنه ضعيف لكن لا بأس لأن هناك بعض الأقوال في بعض الأحيان نتحاشى أن نذكرها نغفلها في بعض الأحيان لا بد أن نذكرها لأنه طالب علم يعني أنت لست في درس وعظل إنما في درس تعليم فلا بد أن تبين قيل إن الأحد لا يوصف به الا الله تعالى الاحد لا يوصف به الا الله تعالى لخلوص هذا الاسم له وحدة ولهذا قال قل هو الله احد لماذا قيل الاحد لم يقل قل هو الله واحد قال احد اي المنفرد بالوحدانية والكبرياء والعظم التي لا تطق ور احد في ذاته احد في صفاته احد في افعاله لا نظير له لان احد اما الواحد احد لا يتعدد هذا هو الفرق احد لا يتعدد اما الواحد يتعدد انت الان نزار واحد واحد قد تتزوج ويولد لك فتصلح ثلاثه وهكذا لكن احد لا يتعدد ابدا لا بزواج ولا بصاحبة ولا بولد ولا أحد قل هو الله أحد ولم يكن عبثا بلا يقول أحد أحد واضح هذا فما معنى الواحد أو الأحد فما معنى إذا فهمنا هذا من حيث الاشتقاق فما هو خبر الواحد لغة خبر الواحد لغة ها. قل كل واحد بالقطع نصر للصواب ها يا نزار قل ما ها. أخبر خبر الواحد ما هو لغة. لغة نعم لغة هو ما يرويه شخص واحد لغة خبر الواحد ما هو ما يرويه, يرويه شخص واحد يعني ماذا إذن هذا الخوف كانكم ستصنعون لنا ما أدري إيش خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد ما يرويه شخص واحد هذا من حيث إيش من حيث اللغة لكن ما هو الخبر خبر الواحد استراح ني نزار هذا قال العلماء تنوعت فيه اقوال العلماء واختلفت كما تنوعت اقوالهم في تقسيم الاخبار كيف معنا تنوعت في تقسيم الاخبار تنوعت اقوالهم في تعريف إيش؟ في تعريف الخبر خبر الواحد من حيث الاصطلاح كما تنوعت اقوالهم من ماذا من حيث من حيث التقسيم تقسيم الاخبار فمنهم من قسمه الى ثلاث اقسام ما هي هذه الاقسام التي ذكر ها خبر متواتر وخبر مشهور ومستفاد طبعا شيء واحد ومستفاد وخبر احد فمعنى ان هذا التقسيم جعل المشهور قسيما لماذا نوعا نوع لا نوع لا نوعا يعني جعل المتواتر اولا ثم المشهور, المشهور معه المستفيض ثم ممح أحد. خبر الأحد هذا التقسيم من ذهب إليه ذهب اليه جمهور الحنفيه لانه جعل بأن المشهور هو ما كان ما كان يعني احد المتواتر اه سياتئ ان شاء الله الحديث المشهور جعله قسما لماذا قسما للحديث المتواتر تعرفون قسم يقاسم الشيء مقابل له فيه عموم هكذا افرزه ها جعلوه قسيم لماذا للمتواتر قالوا انه كان احاديا ثم تواتر هو كان احادي ثم تواتر فهو على مستقر عليه لا على ما, ما ابتدى به فهمت ماذا فهمت ماذا يعني كان احاديا ثم تواتر فهو على ماذا على ما استقر عليه لا على ما ابتدأ به ابتدأ احاديا ثم صار ايش وأصبح متواترا كأنه متواتر مش هو يعني كلمه متواتر فهمتم هذا هذا قسم والجمهور جمهور المحدثين قسموا الخبر الى قسمين جمهور طبعا بعد منتشر انتشر التقسيم لان التقسيم دخيل لم يكن من من مباحث المصطلح ولكنه اصبح واقعا فنحن قلنا لا مشحطه في الاصطلاح سابقا انما ننظر الى اللازم ننظر إيش الى اللازم فاذا كان ما يترتب على هذا التقسيم من لوازم باطله فالتقسيم مردود فإذا كان لا يترتب عليه لازم باطل فالتقسيم لا به، لا مشحطه في الاصطلاح فهمتم هذا فهمتم هذا ولذلك بعضهم عرف خبر الاحاد هذا ك الإمام الشمس الدين محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني لما جاء إلى شرح مختصر ابن الحاجي في شرح مختصر ابن الحاجي وكذلك العطار في حاشيته ذكروا ما لم ينتهي إلى التواتر ما لم ينتهي إلى التواتر هذا هو خبر الواحد ما لم يتوفى رسول الله لا لا لا ما لم ينتهي إلى التواتر ما لم ينتهي إلى التواتر يعني هذا هذا تعرفون بينما الخطيب في الكفايه ماذا قال قال خبر الاحد ما قصر عن صفه التواتر انظر من. ما قصر عن صفه التواتر ولم يقع به العلم ما قصر عن صفه التواتر ولم يقع به العلم وان ها نعم قل لهم وان راوته الجماع فهمت ماذا هذا من قلع قال هذا الخطيب في الكفايه ماذا قال كيف قال في قبر الاحد ما قصر عن صفتي التواتر ولم يقع به العلم اليقيني ها ثم قال وان روته الجماعه يعني الجماعه لا يعني انها تفيد العلم اذا روته الجماعه ينظر فقد يرويه ثلاثه ويفيد التواتر كما قال قصر عن ما قصر عن ما قصر عن صفة التواتر مش عن التواتر عن صفة التواتر ولذلك الحافظ ابن حجر قال ما لم يجمع شروط التواتر ما لم يجمع ما لم يجمع شروط التواتر هكذا اخرفه الحافظ ابن حجر قال ما لم يجمع شروط التواتر يش معنا ما لم يجمع شروط التواتر التواتر سواء رواه واحد او رواه اثنان او رواه جماعة اذن لم يحصل العلم فهو كذا مشهور ولذلك ذكر علماء الأصول تعرف كثيرة أخرى لخبر الآحد ولكن هذه التعرف التي ذكرنا لكم لأصحاب الفن لأصحاب الفن فالحديث المشهور نعم فالحديث المشهور ما هو؟ الحديث المشهور في الحقيقة هو أول قسم من أقسام الآحد هو أول قسم من أقسام الاحاد وهذا اذا جعلناها مقابله لماذا مقابله للمتواتر مقابله للمتواتر وإن كان الاحناف يرون ان المشهور ليس من اقسام الاحاد بل هو قسم مستقل بل هو عندهم ايش عندهم متوسط بين التواتر والاحاد عندهم متوسط بين ماذا بين التواتر والاحاد فاذا هي القسمة كما هي عند الاحناف ثلاثية فهم جعلوا القسمة ثلاثية فالمشهور عند, عند الأحناف خاص بماذا؟ ركزوا في هذه جيدا. المشهور عند الأحناف خاص بما فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة فقط لا بد من هذا المشهور عند الأحناف ما هو؟ ما فقد خاص بما فقد شرط التواتر أين هو؟ في طبقة الصحابة فقط في طبقتي الصحابة فقط، فلا يقال له إيش؟ يقال لو مشهور عند الأحنف، فهو وإن كان كما قالوا أصله أحادا، فالأصل أحاد إلا أنه انتشر بعد ذلك. لاحظوا يفهموا هذه العبارة؟ شاع وانتشر واصطفى، لأن سيأتي إن شاء الله تعرف المشهور وستفهمون هذه العبارة. شاع يعني أصله كيف كان؟ أحادا. ثم انتشر وشاع وذاع واستفاض فاصبح كلمة متواتر فلهذا كنا سيئتنا إن شاء الله فهو أحد قسمي التواتر عند من؟ عند الأحناف أحد قسمي التواتر عند يثبت به إيش؟ علم اليقين لكن بطريق ماذا؟ هذه هذه مهمة يثبت به علم اليقين لكن بطريق ماذا؟ ها لا يثبت العلم اليقين لكن بطريق ماذا يا نزار ها بطريق ماذا ها بطريق الاستدلال لا بطريق الضروره المتواتر يثبت به العلم بماذا بطريق الضروره بينما المشهور يثبت بطريق ايش بطريق الاستدلال فهمتوا بينه؟ فلذلك المشهور عند الاحناف ما كان احاديا ثم تواطر. هذه معنى هذه العبرة الآن تفهمونها. ما كان أحاديا ثم تواطر. يعني معنى أنه يفيد العلم اليقيني ولكن بطريق الاستدلال لا بطريق ضرور. فأنتم هذه العبرة الآن وذهب إلى هذا القول الجصاص وجماعة من أصحاب الإمام الشافعي من أصحاب الشافعي مع أن هذا القول فيه وقفة وفيه تفصيل، وفي الحقيقة فيه كلام طويل في أصول السرخاصة، لكن هذا في الحق غير مسلم له، هذا غير مسلم، ولذلك ذكر بعض الحديث، ماذا ينبني على هذا التقسيم، ماذا ينبني على ما ذهب إليه الأحنف، ما الذي ينبني عليه، ذكر عيسى بن أبان بأن المشهور من الأخبار، يضلل جاحده ولا يصل الى درجه الكفر فهمتم مش ماذا ابن علي واحد أنكر حديث المشهور هل يصل الى درجه الكفر لا يصل الى درجه الكفر لا يصل الى درجه الكفر لكنه يضلل ولا يكفر لان المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل كالمتواتر ولا لا صار حجة للعمل لكنه لما كان في الأصل من, الأصل من الأحد ماذا كان؟ كان هناك شبهة شبهه مانعة من التكفير هناك شبهة لا نعم شبه هذه الشبهة كونه ليس متواترا لأن ربما العالم أخطأ فإذا المشهور لا يجيب علم اليقين ما الذي يجيب؟ علم الطمأنينة هناك فرق بين ما يجب علم تمانينه وعلم اليقين الذي يجب علم ها ماذا يقال له متواتر ولا مشهور مشهور يقال له مصطفى بينما علم اليقين عفوا بينما المتواتر يفيد ماذا علم اليقين يفيد علم اليقين هذا هو الفرق بينه ولذلك كان هذا السبب كان دون المتواتر لم يصل الى درجه المتواتر وكان فوق خبر الواحد فهو دون المتواتر وفوق ايش خبر الواحد ما هو أثر الخلاف الناتج عن ذلك؟ هل هناك أثر ناتج في الأحكام؟ أم لا؟ الجواب لا أثر الخلاف لا يظهر في الأحكام وإنما يظهر في ماذا؟ في الإكفار فعنتم؟ أثر الخلاف ما يظهر؟ في الأحكام ولا في الاكفار في الإكفار ومن قال إنه لا يصل إلى درجة المتواتر يقول بتضليل من جحده فقط ولا يكفره ومن قال باعتبار أن رواطه في الأصل لماذا لم يكفره لأن رواته في الأصل ما بلغوا درجة التواتر فيكون يفيد علم اليقين فلو وصل إلى درجة التواتر أفاد اليقين يكفر صاحبه لأنه أنكر ما هو يعني يقيني لكن إذا لم يصل إلى درجة اليقين هل يكفر؟ لا يكفر إذن قصار أمره أن يكون إيش؟ أن يكون ضالب ولذلك قالوا إن إنكاره وجه لا يؤدي إلى تكريب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لماذا؟ لأنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد لا يتصور تواطوهم على الكذب سمعوا اثنان سمعوا ثلاثة هل ممكن يمر عليهم يقع لهم خطأ ولا لا يقع لهم خطأ يقع لهم خطأ لأنهم خبر واحد خبر واحد ووإن كان قبله العلماء في العصر الثاني ولكنه يؤدي إلى اضطاعة العلماء ولا لا يؤدي إلى اضطاعة العلماء يؤدي إلى العلماء ويتهمون ولا لا يتهمون لأنه لم يروه جماعة يتواطأ يعني مستحيل يستحيل تواطؤهم على على الكذب عدد فانتما هذا الكلام هذا هو الثمر التي تنتج عنها فالذي انكر المتواتر يكفر لماذا ولهذا قال بهذا كثير من العلماء اللي قالوا بأنه يكفر قالوا كثير من العلماء انه اذا انكر المتواتر اذا انكره لكونه متواتر ما إذا أنكروا لي لا يرى أنه متوطراً وأنه يناقض كذا وأنه كذا وأنه كذا إذا كان من أهل العنف هذا شيء آخر ولذلك عيسى بن أبان قال إن القسم ين هذا القسم ينقس يعني على الخبر الذي دون المتوطّر على ثلاثة أنواع على ثلاثة أنواع نوع الأول قسم يضلل جاحده الأخبار يضلل جاحده ولا يكفي ولا يكفر لا يصل إلى درجة الكفر مثل خبر الرجم واحد لا أنكر خبر الرجم رجم الزاني هل يكفر؟ قالوا لا يصل إلى درجة الكفر لكنه يضل جاحد لاتفاق العلماء من الصدر الأول والثاني على قبوله ولكنه لا يصل إلى درجة التكفير ها؟ آه وقسم لا يضل جاحده ولكنه يخطئ ويخشى عليه المأثل نحو خبر المسح والخف يعني اذا مس انكر مثل مسأل مساله, مسألة المسح والخف هذه هناك شبهه وهذه الشبهه وقعت حتى في الصدر الاول بين الصحابه عائشه ونعباس رضي الله عنهما كان يقول ان هذا هذا هؤلاء الذين يرون او يرون المسح مثل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صورة المائده معنى أن هناك شبه أو لا؟ في شبه ولكنه مع ذلك عائشة بن ثبت رجوعهما ثبت رجوعهما ولذلك قال هذه الشبهات شبهة الاختلاف لا يضلل جا جاحدوه لا يضلل جاحدوه فهمتوا هذا؟ إذن هذا هو ولكن يخشى عليه الإثم القسم الأول يصل إلى درجة التضليل والجحود ولا يصل الى درجه التكفير وهو من من ايش خبر خبر لا خبر خبر, خبر. خبر ام حديث ايش حديث الرجل حديث الرجل استيقظ الثاني ها لا يصل إلى. لا يضلل الجاحد لا يضلل الجاحد ما هو ولكن يخطئ ولكن ربما يؤدي الى الاثم من هو هذا حق. اي نعم الخبر المسعلة الخفية المسعلة الخفية إذا هذا القسم يجي تاني. تاني. ثاني إذا هذا لا يصل إلى درجة يجي لا يصل عبدا لأنه عنده شبه، فلذلك لا يصل إلى درجة التكفير من نعم وقسم لا يخشى على جاحده المأثن لا يخشى على جاحده المأثن ولكن يخطأ لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطى أولا اذكروا للأقسم الثلاثة ثم بعضهم يعني دعك من اقسام أخرى اذكروا للأقسم الثلاثة مدكتها. القسم الأول ما هو يرفع رؤوسكم القسم الأول ما هو يضلل صاحبه ولي يكفر ولي يكفر ولي و و ولا يكفر, يكفر ما. ما هو مثل ماذا خبر, خبر, خبر رجب القسم الثاني يأثم يأ ولا يكفر ولا يضمر القسم الثالث الأول مثل خبر رجل الثاني حديث المرسل الثالث لا يخشى على جاحده يخطى الثاني لا يخشى على جاحده الماثم ولكنه يخطى في ذلك مثل ماذا افهموا هذا جيدا انا لماذا ان اذكر لكم هذا التقسيم لأن الاخوه بمجرد ما يرى قولا في كتب الفقه مخالف لما يعتقده ويظن أن الحق معه وأن هذا الفقيه ضال مضل كافر ضل له العياذ بالله كما هناك حفنه هنا في تطوان قالوا يكفرون الأئمة كبار منهم من كفر بنحاز ومنهم من كفر بنحاجر ومنهم من كفر النووي ومنهم ومنهم ومنهم لجهلهم لأنهم اوتوا من جهلهم فمثل الاخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الاحكام الاخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الاحكام ماذا يقال ماذا نقول فيها هذا القسم الثالث لا يخشى على جاحده الاثم لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطئ يقول اخطا في هذه المساله ها لا يخشى على على صاحبه وعلى لا على جاحد المأثم ولكن يخطأ, يخطأ. لأن قل أخطأ في هذا مثل الاخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام لأن المضار لاختلافها في كل قرن كان لكل من ترجح عنده أنت أو هذا أو ذاك عنده جانب الصدق عنده جانب الصدق أنت إذا كنت تعتقد على ان هذا هاتف وأنا أعتقد ان هذا مذياء تخطئوني لكن لا تكفرني ولا تضللني كذلك أنا عندما أقول المسح, المسح لماذا؟ الرأس يغسل ولا يمسح وآتي بشبهة وأنت تقول لا يمسح وأقول لك أيضا الأذنين تغسل ولا تمسح وأنت تقول لا تمسح إذن عندك شبهة عندك يعني هناك آثار أمت تقول بأنه ينبغي أن يمس أن تمسح الأذنان ان تمسح الأذنان مرة واحد أنا أقول لك ثلاث <تصفيق> ثلاث وعندي دليل وأتيك بحديث أمت تأخذ بدليل وأنا أخذ بدليل لكنك تعتقد أنك على الحق اذا لا بد أن تخطئني لكن التخطئه توجب التأثيم لا تستلزم التأثيم في ذلك ما تقوليش أنت ضال مضل لماذا لأنه صار انت ما سرت إليه صرت إلي عن اجتهاد النص هافلو لكن أنت اجتهدت داخل داخل النص وقلت كذا وكذا فإذا هل تضللني نعم هل تضللوني طيب مثلا مسألة بني قريض كما قال نادر تصور مثلا بني قريض قال لهم النبي سالما كان يؤمن بالله وملائكته فلا يصلين للعسق إلا في بني قريض ها نعم. قلت, قلت قيلتني بني قريدة قيلة لا في قضيه بني قريدة فإذا طائفة صلى ولم يثرب على من لم يصلي وطائفة لم يصنب أنتم تعلمون أن الصلاة لها زمن ولها مكان صحيح؟ زمانها حدده الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا ومكانها حدده لهم رسول الله في بني قريضة حدد له المكان فهؤلاء يصلوا في زمان وهؤلاء يصلوا في مكان هل ضلل ضل من الآخر هل فرم على الآخر بل ها أن يكثروا وبل ها أن يفسقوا إذن فأهل الاجتهاد الإثم في الخطأ موضوع ولا لا موضوع المجتهد الإثم في الخطأ موضوع المجتهد ولذلك كان إذا اجتهد طبعا بشرط أن يكون من أهل العلم على كلنا هذا الكلام يعني يحتاج إلى تصفين في مسألة العقيدة حتى لا, لا نخرج وإن كله يعني عنده علاقة بال اليوم عندنا المشهور ما هو المشهور لغته ذكرنا خبر الأحد عرفنا إيش معنى خبر الأحد وما رواه ها ما رواه شخص واحد ما رواه شخص واحد طيب ها سياتنا إن شاء الله ما هو المشهور لغته اسم مفعول من الشهر. اسم مفعول. من الشهر. لا. لا. اسم اسم مفعول المشهور مشهور على وزني مفعول. مشهور على وزني مفعول. من شهرت الأمر. ها هذا يكون من باب ماذا؟ من بابي قطعة شهرة. شهرة من باب قطعة. إذا شهرت الأمر إذا. ها. أعلن أعلنته مش أعلنته إذا شهرت الأمر إذا أعلنته إذا كنت تفسر بأي ضمته أما إذا كنت تفسر بإذى افتحته إذا كنت نيت بأي فعل تفسره فضمك تاء فتح ضم معتريف وإذا يوم بإذى ففتحك تاء جنبنا طبعا هذه مسألة نحوية دعكم منها دعكم منها لا إذا تقول شهرت الأمر قلنا من باب ماذا؟ قطع. من باب قطع إذا أعلنته وما وأوضحته وأذعته ونشرته هذا كله معنى للمشهور أوضحه وأعلنه وأذعه ونشاره هذه معاني لمن؟ للمشهور فهو مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الشهرة مأخوذ من الشهرة لأن الشرف في هي وضوح الامر وانتشاره وذيوعه كما سبق قلنا لكم ان قلت لكم افهموا هذا وسيأتيكم ان شاء الله مساله لانتشار والشيع والذيوع ومنهم من اخذ ايش اخذ الشعر لشهرته اخذ الشهر لأقل له شهر لشهرته ولذلك يقولون شهرت الحديث شهرا وشهره وما معنى شهرته اذا أفشيته فشطاره حديث بين الناس بين الاثنين وشهرة يقول شهربي شهر به معنى أذاعه أذاع الحديث يعني نقله نقله أذاعه فإذا الشور معناه وضوح الأمر وانتشاره وإعلانه وذيوعه هذا كله من حيث إيش لغة. من حيث ماذا من حيث اللغة من حيث اللغة فهذه معاني ذكرها العلماء ومنه سمي الشهر شعرا سمي الشهر شعرا وله معان اخرى المشهور له معان أخرى، يعني يكفيكم هذا. الشهرة تطلق على الوضوح والإعلان والانتشار والذيوع والإذعان والذيوع, والذيوع, والذيوع, والذيوع. هذه افهموا الان هذه المعاني الاربعه القرآن نزار ها الشهرة تطلق على ماذا في اللغة؟ على الوضوح. الوضوح والانتشار. والانتشار والذيوع. والذيوع, والذيوع وا شطر 12 ها والظهور والظهور اذا يعني الاعلان والظهور شيء واحد اذا اعلنته اذا اعلنته واظهرته واضح هذا طيب ما هو المشهور الاصطلاحي ومروي عن ثلاثه فقط المشهور الاصطلاحي ما هو مروي فوقه اثنين ثلاثه فاكثر في كل طبقه من الطبقات شرطه الا ال يصير متواتره ها انت ما رواه ثلاثة في المعدة وقت السنة ما هو رواه أكثر من ثنيمي ما لم يبلغ حد التواتر ها ما هو فوق العازز ها؟ فوق العازز لا هذا تعريف عارش ها أنت نادر بارك عليك غير حد أنت نظر ما روي عن ثلاثة مئة شيخة ما لم يبلغ حد التواتر ها مشي على كلي أنت كلي راسك كان انا كلي انا كلي لا هذا انا هذا لا انا كلي انا كلي انا كلي انا كلي انا كلي انا كلي انا كلي ولم كلي انا كلي انا كلي انا كلي انا كلي انا كلي انا كلي ما رواه ها. عدد كثير من الرواد ولم يبلغ حد التواتر ولم يقع به العلم ولم يقع به العلم كتبتم هذا التعريف هذا بالنظر إلى ما ذهب هذا مقتضى كلام إيش هذا مقتضى كلام الحافظ حجر في نزهة النظر عندما عرف إيش عندما عرف المشهور صلاحا فقال ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقه ما لم يبلغ حد الطوار ولكن التعريف الذي ذكرنا لكم هو الأفضل بينما فهمت ماذا كتبتم ها هذا عدد كثير من الروات ما لم يبلغ حد الزبر ولم يقع به العين. العلم لا ود من هذا ولم يقع به العلم العلم اليقين طبعاً، ماذا يقع به انت ماذا يقع به اذا لا يقع به العلم ماذا يقع به اضلا لا <تصفيق> ها؟ الطمأنينة تؤمن ما علم <طمعنا. تصفيق> <وعلم يقل. تصفيق> آه. طمعنات القلب. طمأنينة القلب. طمأنينة القلب. فهم؟ طمأنينة القلب. القلب هذا الذي عرفه به الحافظ بينما الحافظ النصرح في مقدمته وأنتم تعلمون أن المقدمة هذا كالأم عليه مدار من نظمها ومن شرحها ومن اختصرها ومن ومن ومن فهو مصحف المحدثين واضح طيب في مقدمته يرى تبع لابن منده ركزوا معي جيد ان مروي الثلاث لا يسمى مشهورا بل يسمى عزيزا هذا نص الصلاح في وهذا لم يقله وحده هو تبع في ايش تبع فيها ايش في المساله من ابن منده تبع لابن منده يرحمك الله تبع لابن منده فهمتم ماذا اذا الصحيح هو التعريف الاول الذي ذكرت لكم ولا اريد ان أسترسل استرسل في ذكر التعريف هذا التعريف يكفيكم فهمتم ما هو التعريف يا نزار ما رواه ما رواه عدد كثير من الرواة و... ولم يبلغ؟, يبلغ حد التواتر ولم ما لم حد التواتر و... ولم يقع به العلم وماذا وقع به طمأنينة القلب لكن إذا وقع به العلم ماذا يسمى أنا ذاك؟ متواتر أنا ذاك يسمى متواتر إذا وقع به اليقين شاء طبعا يسمى متواتر طيب ما رواه عدد كثير واضح؟ ما هو ضابط الكثرة؟ يا الأصحاب الكلية ها؟ ما هو ضابط الكثرة؟ ما رواه عدد كثير قلنا لا قلنا ما رواه عدد كثير كل من يعرفه في الغالب يقول ما رواه عدد كثير ها ما لم يبلغ حد التواتر ولا ولم يقع به العيد هذه الكثرة هل لها ضابط ثلاثة شكرا ها هل هناك ضابط ضابط يبيل لنا هذه الكثرة ثلاثة فأكثر فيها قولان نعم قل يا فقر لا فيها قولان هذه الكثرة بيان العلماء قالوا بقولين القول أول ما يروي ثلاثة فصاعدة يعني فأكثر ما يروي ثلاثة فأكثر ما يروي ثلاثة القول الثاني ما يروي أكثر من ثلاثة فهمت القول قرآن هو كأنه يظهر لكم قول واحد لا هو ليس قول واحد ما يروي ثلاثة فأكثر. ثلاثة فأكثر فصاعدة الثاني ما يرويه تبدأ من أكثر ما يرويه أكثر من ثلاثة قد يكون أربعة قد يكون خمسة قد يكون ستة قد يكون ما يرويه أكثر لم يحدد يعني يعني القسم الأول يبدأ من, من ثلاثة من ثلاثة فما فوق يبدأ أربعة من أربعة فما هاي نعم ولذلك الحافظ الحزم ماذا قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين يعني ثلاثة ثلاثة ما رواه ماله طرق حفظ الحجر المعرفة وماذا قال ماله طرق محصورة محصورة معينة طبعا لا بد من هذا ماله طرق محصورة ها بأكثر أو معينة بأكثر من اثنين فالحديث ركزوا معي إذا روح أكثر من اثنين عطوني أكثر من اثنين مثل ماذا كثلاثة أربعة وخمسة بشرط لا يبلغان لا بد من التعريف احضروا معكم التعريف تعريف يعني يجعله لازم معكم. رواه إيش؟ ها خمسة بشرط ألا يبلغ حد التواتر في جميع الطبقات أو في طبقة منهم أكثر. ولقد من قيد ولم يقل الباقي عن ثلاثة في باقي الطبقات. ولم يقل الباقي؟ ها قل. ولم يقل الباقي عن ثلاثة في باقي الطبقات. فهذا هو المسمى عند الحديث بماذا؟ بالمشهور بالمشهور فهمتم هذا؟ ان في إشكال؟ نزار في إشكال؟ طيب ابن الحاجب اختار وكذا الآمدي والغزالي أن أقله ما زادت نقلته على ثلاثة ما لم يبلغ حد التواطر هذا تعريف الأصولية هذا تعريف قال ابن الحاجب هو أصولي والآمدي أصولي والغزالي اصولي ما زال له ثلاث, ثلاث كتب في في في ثلاث كتب ضخمه فهؤلاء ثلاثه ائمه كبار في اصول الفقه قالوا بان أقله ايش هو ما زادت نقلته على ثلاثه ما لم يبلغ يبلغ حد التواتر فهمتم هذا الآن ما زادش ما زادت نقلته عن ثلاثه ما لم يبلغ حد التواتر وبه جزم الجزري الجزري له منظومه هي على بحر رجز مستفعل مستفعل مستفعل عنده منظومه سماها الهداية في علم الروايه عندي هنا الهداية في علم الروايه موجودة هنا الهداية في علم الرواية يقول والخبر المشهور ما يرويه فوق ثلاثه عن الوجيه يحفظها البيت يا يل. الخبر والخبر المشهور ما يرويه والخبر المشهور ما يرويه فوق ثلاثه عن الوجه فهمتم هذا البيت معناه والخبر المشهور ما يرويه فوق ثلاثه عن الوجه يعني عن راون ذي وجهة هذا معناه ذي وجه يعني لم تجتمع فيه شروط التواتر الثلاثه السابقه على ماذا هبأ إليه كثير من العلماء والشروط الخمسة على ماذا هبأ إليه الحافظ بن حجر وكثير من العلماء أيضا إذن هذا يش هو المشهور فهمتم الآن المشهور فيه إشكال فيه إشكال نظر فيه إشكال هل عندكم إشكال طيب لنا سؤال بماذا ميز العلماء الحديث المشهور عن الحديث المتواتر بماذا ميز العلماء ها. الحديث المشهور عن الحديث المتواطر لو هناك مزايا منها العلم التقيني والعلم الطمقنية كثرة لا. اشترطوا شرطا أساسيا للتمييز ليتميز به عن الحديث المتواطر وهو اللا يفيد العلم هذا الدرجه الأولى إذا فهمتم هذا خلاص اختصعتم كل الشرط اللا يفيد العلم لأنه إذا أفاد العلم كان أي شيء كان, كان متواطر ولهذا الحافظ المحاجر قال كل حديث متواطر فهو مشهور وليس كل مشهور متواطر, متواطر. يعني ولا عكس وليس كل مشهور فهمتوا ماذا؟ طيب السؤال لماذا سمي هذا النوع مشهورا؟ لنتيش لنتيش لنتيش لننتيش ها؟ لأنه يكون شهرته مشهورا بيننا سمي مشهوراً عند المحدثين لوضوحه ركزوا حتى هذه المعاني التي سبقت لكم في اللغة لها مغزى سمي مشهوراً عند المحدثين لوضوحه وشهرته وانتشاره لكون رواته أكثر من اثنين فلذلك كان واضحاً وهو المستفر على رأيه يعني على رأيه لجمع من الأصولين وعلى لجمع من الأحناف وسمي بذلك لماذا مستفيضا لانتشاره واستفاضته لانه من فاض الماء يفيض فيضا من فاض الماء يفيض فيضا قيل من قيل لهذا السبب سمي مشهورا وسمي مستفيضا مستفيضا لانه من فاض الماء من يفيض ها والمستفيض ليس من مباحث هذا الفيض المصطفر ليس من مباحث ألفا بل هو من مباحث ماذا؟ أصول الفقه كما قلنا سابقا في ماذا في المتواتر لأن المصطفر قد صار ها؟ قد صارك المتواتر هذا يدل على شيء ركزوا في هذه يدل على شيء فإنما يدل على أن بعض المصطلحات الحديثية تأثرت كثيرا بعلم أصول الكلام علم الكلام علم الفقه بل علم الفقه تأثر أكثر منا. فهمتم هذا؟ إذا في الصحيح يقال إن المستفيق ما يعده الناس شائعا، وأن يصدر عن أصله. لا بد أن يصدر عن أصله. لماذا قلنا أن يصدر عن أصله؟ ليخرج الشائع لكن لا عن أصل. شائع ولكنه ليس عن أصل. واضح نزار؟ إذن. المشهور والمستفد صحيح انهم سواء عند المحدثين فهمت فهمته المشهور والمستفد سواء عند المحدثين هناك من يفرق لكن الصحيح انهم بمعنى واحد بمعنى واحد وهو اختيار بعض الفقهاء بينما هناك من فرق قالوا بان المستفد ماشي هو المشهور المستفد شيء منهم من قالوا ان من ها منهم قالوا أن يوجد هذا الوصف في طرفين إسند في طرفين إسند يعني أن يكون عدد المشهور موجود في كل طبقات في كل طبقات الإسند من أوله إلى آخره, إلى آخره. من أوله إلى آخره هذا قال به من يفرق وبعضهم قال أن يكون رواته أكثر من الحديث المشهور بحيث لا يبلغ حد التواتر، بحيث لا يبلغ حد التواتر، فيكون على هذا القول الأخير كل مستفيض عند هؤلاء طبعا مشهور من غير عكسي معنى من غير عكسي ليس كل مشهور متو... وليس كله لا كل, كل, كل مستفيض وليس, <تصفيق> <كل مستفيدين مشهور تصفيق> وليس كل مشهور لا حلوة دكتور كل مستفيض مشهور وليس كل مشهور مستفيض هذا كله خارج عن الاستنتاج المحدد لماذا قلنا خارجه عن استرعى المؤدي؟ لماذا قلنا؟ أنه ليس من مباحثه ولهذا يقول أحد مشايخنا ومجيزنا الشيخ طارق بن عوض الله فالخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيد مثله يعني مثل المشهور فالخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيد مثله قيل هذا الجماعة منهم قيل ثلاثة وقيل أكثروا وقيل ذَا المستفيض أَشْعَرُهُ هذا في ألفيته أو في لغة المحدث لعنده لغه المحدث الصغرى ولغه المحدث الكبرى من العلماء من يطلق المشهور على الحديث الذي اشتهر بين الناس من المحدثين وغيره هو مشهور بين الناس ولكن ما المراد بالناس عندما نقول الحديث ما تلقته الأمة بالقبول ما المراد بالأمة قالوا الفن لكن إذا قلنا اشتهر بين الناس من المحدثين وغيرهم لا بد من هذا القيم يعني معنى إيش معناه وغيره من غير شروط تعتبر لا يكون هناك شرط أنا ذاك ماذا يفعل يا عم ما له إسناد وما له أكثر من إسناد وما ليس له إسناد أصلا وما ليس له إسناد أصلا واضح هذا فإذا هي أقوال ثلاثة ومذاهب ثلاثة من يذكرها لنا يلا المذهب الاول يقول ان المشهور من الاحاد المشهور بالاحاد وهذا قول من قول جمهور المحدثين وقول لاكثر ايش الاصوليين اكثر الأصوليين. هذا المذهب الاول ماذا قالوا قالوا ان من المشهور من الاحاد من الأحد. وهذا هو القول الراجح ركزوا المذهب الثاني يقول ان المشهور ما كان احاديا ثم تواتر هو بمعنى بمعنى المتواتر هو قول لكثير من ماذا من الأحناف وذهب اليه جماعه من الشافعيه حسن ذهب اليه جماعه من الشافعية المذهب الثالث يقول ان المشهور ها قسم من اقسام الحديث قسم قسم, الدشارة قسم, الدشارة قسم, الدشارة قسم ثالث غير المتواتر والأحد قسم له قسم, قسم ثالث ومن الذي ذهب الى هذا القول جماعه من الشافعيه والمتكلمه منهم ابو الحسن الماوردي المورد هذا له مؤلفات قيمة صاحب النوكة العيون في التفسير وصاحب الحاول الكبير في فقه مدى الامام الشافعي شرح مختصر الموزاني وصاحب الأحكام السلطانية وصاحب أدد الدنيا والدين تعرفون هذه الكتب له وذهب إليه أيضا إبراهيم بن محمد المعروف والمشهور بالأستاذ أبو إسحاق الاسفرايلي أو الإسفيراين هذا معروف ومشهور بالأستاذ إذن هذه اقوال كم أقوال اقوال ثلاثه والقول الراجح ما هو القول الاول, هو القول الأول. ما هو أن المشهور, المشهور من, الأحد. من الأحد أن المشهور من الأحد من الأحد. المشهور من الأحد وهذا ارجح الاقوال واقواها فهمتم ركزوا معي جيدا ارجح الاقوال واقواها ان المشهور قسم من الأحد وهو القول الذي ذهب اليه الجمهور القول الذي ذهب إليه من؟ الجمهور أما القول الأول والثاني لا ينتفت إليه فهمتم هذا؟ ما. أنا أحاول أن أبسط لكم فيه بعض الدقائق لكن أغفلها إلى كم ينقسم الحديث المشهور؟ إلى أقصر. ثلاثة أقصر مصطفى؟ لا بشخص إلا كم ينقسم؟ إلى ثلاثة أقصر أشياء يلقى أقصر؟ المشهور والأعزيز والغارب المشهور أنا قلت لك إلا كم ينقسم مشهور لا أقول لك إلا كم الشتغلت اليوم؟ <تصفيق> ها؟ <أه>؟ لا شيء. <شايف>. ظاهر <تصفيق> إنك ما كليتيش الحديث. إلا كم ينقسم الحديث المشهور؟ ماشي قلت الحديث الأحد المشهور. شو مش صاحيش مشهور؟ حسام مش شو زعل؟ لا، أنا بقى قلت حكمه حكمه. ها ها؟ قلت إلا كم ينقسم الحديث المشهور؟ ننتظر مصطفى لعله ياتي بسرعة ليسمع التقسيم. ينقسم إلى قسمين. تسمع مصطفى؟ ينقسم إلى قسمين. مقوله. لا. أنا أنت ايضا قل إلك مين قسم؟ لم أقول من حيث الأحكام. ها حكم عليه. إلك ينقسم قسم الحديث المشهور؟ قلنا ينقسم إلى قسمين. المشهور الاستلاحي والمشهور غير الاستلاحي. قسم الأول المشهور ياشي. استنى ايش بدنا نستلح يلا علي الحديث المصطلح ها جاء بجواب فارغ مصطلح علي اهل الحديث وهو الذي اشار اليه الحافظ ماذا قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيين يعني هو نفسه مصطفى على رأيين فأنتم ما؟ إذن هذا هذا يسمى مشهور يش استلقى استلقى استلاحي. استلاحي هو الذي أشعر إليه المصنف مستلقى القسم مستلقى الثاني المشهور مستلقى. غير الاستلاحي المشهور غير الاستلاحي ما هو ضابطه أما المشهور الاستلاحي هو الذي تكلمنا عليه من حيث اللغة ومن حيث الاستلاح وما قيل فيه وضوابطه وإلى غير ذلك تكلمنا على ضوابطي الان المشهور غير الاصطلاحي اسمون اريستيا اشتهار غير عفوا. غير الاصطلاحيه الشوره غير الاصطلاحيه عفوا الشوره غير الاصطلاحيه ها يعني في طبعا في الكاميرا كيدر اللي على انني كانشرب الشنط لا انا اشرب ليميني. قلنا القسم الأول مشهور يش؟ الاستراح القسم الثاني مشهور يش؟ غير, غير, غير الاستراح ما ضابطون يتقول مشهور غير الاستراح هو الحديث الذي اشتهر نعم <تصفيق> والحديث الذي اشتهر بين عموم الناس أو بين طائفة معينة منهم ذكر شيخنا أنه اشتهر بين أهل الحديث وكذلك بين عامة الناس نعم هذه أنواع ستاتكم إن شاء الله الحديث <تصفيق> الذي اشتاه رايش بين عموم الناس. الناس بين طائفة معينة منهم معين من لهم اختصاص بعلم مخصوص من علوم الشرعة مثل ما هذا المفسرين كالمفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل اللغة وغيرهم بلغين. هل هذا تتوفر فيه نعم هل هذا تتوفر فيه شروط المشهور التي وضع المحدثون لا تتوفر فيه، لا تتوفر ها؟ قد لا تتوفر، لا يشترى، لا يشترى، قد تتوفر، قد تتوفر قد لا تتوفر، وهي أحاديث التي اشتارت على ألسنة الناس ودارت على ألسنة الناس ويقول هذا الحديث مشتهر اشتهر ودار على ألسنة الناس. ما معنى قوله مشتهرة ودار على ألسنة الناس ها مثل شيخ ما معنى ما معنى لا المراد اشتهر على الألسنة لغة لاصطلاح افهموا هذا جيدا لغة لاصطلاح لأن عند لا الاصطلاح إن الشيء يعرف به عند أهله فالمنقل على الحديث اشتهر عند أهله لغة لاصطلاح هذا هو المشهور على غير الاصطلاحي المشهور غير الاصطلاحي المشهور غير الاصطلاحي هو كل حديث اذا قيل لكم ما هو غير الاصطلاحي ما لا تقول كل حديث اشتهر ودار على الالسنه من غير اعتبار أي شرط من شروط الحديث المشهور لا بد من هذا القيد من غير اعتبار ها اي شرطين من شروط الحديث المشهور يعني عند أهل الحديث أقصد عند أهل بالحديث صعب عند أهل بالحديث يعني لمن قلوا هذا النوع من المشهور يعني لا علاقة له بتعدد الطرق ولا علاقة له باعتبار وصوله إلينا وشهرته تكون لغويه لأنه معروف عند الناس فهو مشهور على هذا المعنى وهذا يكون أكثر وقوعا في كلام ماذا في كلام المحدثين ولا في كلام الائمه في كلام الائمه وليس في كلام المحدثين، وهو على أنواع. من يذكر لي لهذه الأنواع مشتهر، ليس له إسناد. ما له إسناد واحد اولا مشتهر، وله إسناد واحد هذا الأول مشتهر، وله إسناد واحد ما له أكثر من إسناد، ما لا يوجد له إسناد. ليس له اسناد اصلا ما لا يوجد له اسناد اصلا يعني لا يوجد له اسناد بتاتا وقيل ليس القصد من هذا النوع مثلا نفي جنس الاسناد انما يقصدون ليس له اسناد صالح او يقصدون ليس له اسناد يصلح لاعتماد عليه كما الامام احمد لما سئل على حديث فقال له ما بين المشرق والمغرب قبله ماذا اجابه قال ليس له اسناد لا تفهموا أنه ليس له إسناد إنما أس... له أساند كثيرة إذن كم يقول له ليس له إسناد وهذا يجيب تلميذه أبا داود قال له ليس له إسناد ليس له إيش إسناد ماذا يعنون بي هذا لا ليس له إسناد واحد لا ليس له إسناد صالح لا هو ليس أله عن متن مجرد لما هو قال كأنه قال هذا ليس له إسناد يعني يصلح ليعتمد. فهمتم يا جماعة؟ غير معتنى نعم لا يصلح للإعتماد مثل كما يقول بعض المشايخين كحال الحديث التي, التي يذكرها الموت التي يذكرها بعض الفقهاء متاخرين في كتبه تكون مجرد عن الأساند ولا يوجد لها إسناد في الكتب المسندة هذا لم يكن معروفا في العائمة المتقدمين. انما هذا كان في متاخره واضح ولذلك يعني المنقول بدون اسناد او ان له اسنادا ولكن حتى ولو كان منقطع ان يكون له اسناد ولا لا ساقط سقط منه ايضا لكن على التوابط له إسناد ولا ما عند إسناد مع انه منقطع المرسل ومرسل من فوق تابع سقط ومع ذلك كيف هو؟ عنده إسناد ولا ما عنده إسناد؟ عنده إسناد أنا عنده إسناد فهمتوا فلذلك ذلك لما قال له ليس له إسناد إيش معنى؟ ركز يا نزار إذا لي اليوم أنت ما عرف ليس له إسناد صحيح يعتمد عليه وتقوم به الحجة هذا والقصد مش معنى اللي ليس له إسناد بتاتا يعني ليس له إسناد صحيح يعتمد عليه و تقوم به الحجة فأنتم هذا إذا علمنا هذا قدركنا أن المراد بالشهرة غير الاستلاحية هي شهرة خارجة عن حد الاستلاح ولا داخلة خارجة عن حد الاستلاح لأنها تكون شهرية عرفية هذه الشهرة تكون عرفية فهي تختلف بحسب ها العلوم بحسب العلوم ولا تلازم بين هذه الشهرة والصحة البتة البتة قالوا البتة قالوا الصحيح انه تكون بهمزه قطعيه البتة ولا تلازم بين هذه الشهرة والصح البتة فقد يكون الحديث مشهور ولكن كيف هو قد يكون الحديث مشهور بين الناس وهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح لا يصح بتاتا بل ربما ليس له إسناد يكون بدون إسناد فلذلك العلماء ماذا قالوا قالوا هذه الشهراء تختلف هذه الشهراء تختلف واضح ولذلك إليك ينقسم الحديث المنصف بالشهراء غير الاستراحية بعضهم قال ينقسم إلى سبعة أقصر وبعضهم قال ينقسم إلى ثمانية أقصر بعضهم قال ينقسم إلى سبعة أقسام، بعضهم قال إلى ثمانية، وبعضهم قال إلى تسعة. مثلاً ذكروا القسم الأول المشهور بين أهل الحديث خاصة. المشهور بين أهل الحديث خاصة. ما هو مثال المشهور بين أهل الحديث خاصة؟ ذكروا حديث كثيرة. يعني كل واحد يعني يذكر حديث مشهور بالحديث الحديث. نحن نذكر حديث حديث أنس. لي قال فيه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَنَّتْ شَعْرًا يدعو على رِعْلٍ وَذَكْوَانٍ طبعًا هذا خرجوا شيخان تعرفون هذا الحديث هذا مش شوربينا لاحظتم شعر الاستراحة غير لغة الاستراحة غير الاستراحة مسموكن؟ على الكلام استيقظ غير الاستراحة فقلنا لأن الآن نقسم غير الاستراحة إلى أقسام ما يكون مشهور بين أهل الحديث خاصة. وقلنا لا تلازم بين الشورا وبين الصحة إذن هنا صحيح مشهور الشورا غير الاسترعي هو صحيح وهو الشيخان. هذا القسم الأول طبعاً لا نتوسع فيه. نذكر المثال الكرادي و... ونذكر مثال مثال مثاله فقط. المشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام. المشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام من يذكر لي مثالا من كان يومي بالليون بالآخر فليقول خيرا من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا متفق عليه أنا كنت مرة ذكرتكم في العقيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلم المسلمون من لسانه ويده لماذا قدم اللساننا على اليده تتذكر نعم نعم لان الانسان يؤذي بلسانه الأحياء والاحياء والاموات ها وبيده يؤذي مثلا الأحياء احياء قلنا مثلا بلسانه يؤذي الأحياء ويؤذي الاموات ويؤذي الحاضرين والغائبين بينما بيده لا يؤذي إلا الحاضر قد يؤذي الميت ولكنه حاضر مشي الطالب فكان يكون حاضر واضح طيب إذا هذا متفق عليه هذا مشهور لكنه صحيح لا تلازم بين الشهرة والصحة اجعلها لازمة لا تفعل كبير. القسم الثالث المشهور بين الفقهاء خاصة سجل هذه الاقسام سأسألكم عليها ما هو مثال كل, كل قسم نذكر له مثال واحد ما هو مثال مشهور بين الفقهاء خاصة أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا أو ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق هذا الحديث لا يصح وإن صححه الحاكم ولكن معروف الحاكم بتساولي في مسألة صحيح والصحيح أنه لا يصح صحيح أنه لا يصح شنو هو حديث الفقه هذا أبغض الحلال إلى, أبغض إلى الله, الله. الطلاق هذا مرسل من روايه محارب مدثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي وصله عن ابن عمر فقد أخطأ فيه والمرأس من أقسم ملع. من أقسم الضعف كما سياتيكم إن شاء الله إذن من الأحاديث المشهورة أيضا على عند الفقهاء مشهور عند الفقهة هو لا يصح كل قرض جر نفعا فهو ربا أو كل قرض جر نفعا فهو حرام هذا أيضا لا لا له ولكن العمل عليه والعمل على الاجماع وليس على الحديث كما قال الإمام <تصفيق> الشافعي في إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه أو طعمه أو لونه قال هذا الاستثناء ضعيف ولكن العمل على الاجماع ها؟ الرابع المشهور بين الأصولين نحاول أن يا مصطفى ماذا نقول الرابع المشهور بين الأصولين ما هو مثال مشهور بين الأصولين مثالهم رفع عن أمتي الخطأ والنسان المستكري عليه. هذا طبعا لا أريد أن أدخل في ما قيل في الحديث فقد ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم والحديث فيه بحث كبير جدا لا نريد نذكر ما قيل في في الحديث هذا القسم مش قسم الرابع الرابع. قسم الرابع القسم الرابع القسم الخامس مشهور بين النحاة خاصة نعمل عبد صهيب نعمل عبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصي لو لم يخاف الله لم يعصي هذا لا أصل له هذا لا أصل له القسم السادس سادسين السادس المشهور بين العامة المشهور بين العامة العجلة من الشيطان العجلة من الشيطان هذا حاولوا أن يقولوا بأن الترمذي حسنه ولكن نسخ المطبوعه ليس فيها تحسين اذا بينما في تدريب الراوي وكذلك المز في تحفة الأشراف ذكر أن الترمذي حسنه ولعل المقصود بالتحسين نكاره لأن قديم كانوا يستعملون التحسين ويريدون به النكره ويريدون به النكره الحديث غريب لأن فيه عبد المهيمن اتفق نقد على تضعيفه بل بعضهم قال هو ضعيف جدا فمن كان كذلك لا يمكن ان يكون حديثه حسنا مقبولا واضح؟ فلذلك ابن عادي لما ذكر في ترجمته ضمن الاحاديث التي انكرت عليه ذكر هذا الحديث في كتاب الكامل اذا رجعتم إليه واضحه؟ وضع يا جمعة إذن هذا القسم أشهر السابع المشهور بين الخطبة المشهور بين الخطبة اعمل لدنياتك أنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذا حديث لا يصح لا أصلا هو يقول الشيخ الألباني مرفوعا وإن اشتهر عن السناء في كل زمان أو في الأزمين المتأخرة وأحمد الغمالي له جزء صغير في هذا هذا الحديث هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما اشطار على أسنة الخطباء وكما قلنا سابق المنابر, المنابر تشكو إلى الله في زمان نمأ من ركابها حديث حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان هو لا أصل له ولا إسنة وهذا الحديث كان سبب في إيقافي عن الخطابة وأن ابنه خمس عشر سنة كان سبب في إيقافي عن الخطاب، وذلك أن الملك الحسن الثاني ذكره في خطابه فقمت بالرد على المنبر واذكر انني قلت انا ذاك اليهود والنصارى والبوذيون والمجوس بهذا الايمان المجاني الحلزوني لانهم يحبون أوطانهم فكان لست فكان لست ما, ما لست اذكره ضمن خيرا ولا تسأل عن خطا فاوقفت عن الخطابه مده اذا الشاهد هذه بعض انواع كم نوع ذكرنا لا بعض أنواع الشعر يتبين من هذا أن الشهراء لا يلزم منها الصحة، وليلا. فقد يشطير الحديث، وهو موضوع... وما أكثر الموضوعات المنتشرة بين الناس. والشهراء تتفاوت كما رأيتم في هذا التقسيمات. قد يشطير عند المحدثين، ولا يشطير عند الفقهاء، نظراً للطلاعين. وقد يشطير عند حديث عند الفقهاء، ولا يشطير عند المحدثين. وقد يشطير عند النوحات، ولا يشتهر عند المحدثين وقد يشتهر عند من عند الأصليين ولا يشتهر عند المحدثين وقد يشتهر عند المفسرين ولا يشتهر عند المحدثين فالشهراء إذن نسبية الشهرة نسبية حكم المشهور الاستراح ما هو بل الصحيح نقول حكم المشهور الاستراح وغير الاستراح حكم المشهور الاستراح وغير الاستراح هل يصب بيك وني الآن جاء دورك يا عمد ما حكمه لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح لماذا؟ لأن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الشديد الضعف ومنه الموضوع لكن لكن العلماء قالوا إذا صح المشهور ستكون له ميزة ترجحه على ماذا؟ على العزيز الغالح إذا صح ويذكر له امثله كثيرة اذكروا لي مثال واحد للمشهور استراحه طبعا ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا من هذا رواه جماعه من الصحابه عبد الله بن عمر العاص وأمنا عائشه رضي الله عنها وأبو هريرة فاذا رواه ثلاثة عن ثلاثة فمن أراد أن يعرف شهرة هذا الحديث فليرجع إلى فتح الباري الجزء الأول نقول هذا الحديث رواه ثلاثة في كل طبقه رواه ثلاثة في كل طبقة طيب ما هي أشهر المصنفات بقي القرى للمصطفى ما هي أشهر المصنفات بعضهم, بعضهم يريد أن يخرج بسرعه ما هي, أشهر في ما؟ هي, مشتا... في ما هي أشهر المصنفات في المشهور غير الاصلاح سات... اللي... ها... ما هي المصنفات في المشهور غير الاصلاح شتي فلوسك انت كتشري وبغي النظاره ها غتبقى الولد المخلد اللي والكتاب لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة وتشتري مئة مليون كتاب يعني كل مرة لولا أولاد الفقراء لا ضاع بعيد كل مرة اقتني كتاب اقتني كتاب لا تسرق كتاب كما يفعل مصطفى عمل مكتبة ولكن من مكتبة دي, دي. أخذها من مكتبتي مو هي أشهر مصنفة في الأحاديث مشهورة لعله أخذ بفتوى أبي حنيفة وفتوى ابن حزم أشهر المصنفات ولكن الفتوى التي تنسب لابي حنيفة وابن حزم ومن براء منها قال الكتاب الذي لا يقرأ قال الكتاب إذا كان في مكان في غرف لا يقرأ سرقه لتقرأه لكن أنا كتب قرأها استطاع جعلها ديكور على كل أشهر المصنفات في الأحاديث المشهورة على السيناء وليس المشور اصطلاحا طبعا المقاصد الحسنه في مشطره على الانسنه هذا للحافظ السخاوي قالوا بانه كتاب رائع ثاني كشف الخفاء ومزيل الالباس في مشطره من الحديث على السنه الناس هذا للعجلوني وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه ما تقدمه من كتب واغلبها مرتبش على الترتيب المعجمي يعني اول حرف من الحديث بدا بالالف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء هكذا الى ان وصل ماذا؟ اليا. الى ماذا الى الياء اخر حرف من حروف المعجم وهو ايش الياء اليا. ولكن الغريب الكتاب مفيد بصف النظر عما فيه من شطحات فله كلام لا يصدر من شخص عادي عاقل يقول يعني الحديث قد يكون موضوعا بالنسبة لقواعد المصطلح أركزوا معي الحديث قد يكون موضوعا بالنظر إلى قواعد المصطلح ولكنه في عالم الإلهام والكشوفات صحيح الصفية. هذا الصفية طبعا الصفية. هذا كلام ثاني وأنا عندي فيه بحث يعني في المسائل على كل يندعكم منه أيضا الكتاب الثالث تمييز طيب من الخبيث تميز طيب من الغبيث فيما يدور على ألسينة الناس من الحديث هذا لي ابن الديبع الشيبالي نعم ابن الديبع الشيبالي وأيضا اللآل المنثورة في الأحاديث المشهورة عندي من هنا نسخة اللآل المنثورة في الأحاديث المشهورة هذا لي من؟ للحافظ من حجر العسقلان وأيضا أخيرا الدرر المنتظره في الاحاديث المشتهره الحافظ السيوطي وبهذا نكون اتينا على قول المصنف من يذكر قول المصنف والثاني المشهور وهو المستفيض على راي الله تعالى اعلم أحكم لعل رشيد <تصفيق> اللهم استعان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته